هذا حاصله. هذا حاصله الذي لم يرضى مثل هذا النص بيني وبينه وبيننا الكتاب السنة أنا واستعد أن أنادر ألف منهم بالكتاب السنة ويقيمون والله ألف من هؤلاء السوريين من علمائهم أجمعوا لألف في ديوان واحد وأنا عم نظرهم وحدي والله ما معهم حجة على هذا تابع القرضاوي في السين القرضاوي مطلوب من مصر من انتقامي خارجي منافق وربي إنه منافق يقول يدعو إلى وحدة الأذيان ويدعو إلى نزع الحجاب ويدعو إلى, إلى... إلى أفكار الكفار حذب القذة بالقذة على ابن البر للنصارى الكرضاوي ابن بار للنصارى الزنداني يا إخوان كان يعمل محاضرة كبيرة يجتمل لها الفلوك وما يدرهم أن حاديث يعمل لهم النصخة في, في القمر والقمر والقمر وترى البحار. والله ما يعلمهم وضوء ولا يعلمهم صلات ولا يعلم أحكام دينهم وإنما يطلعهم تلك اللطحة التي في يعني يقلمهم أشياء ناس يريدون يستقنهم في دين الله ثم في النهاية هاتوا الله قالوا نعاهد الله أنكم تكونون ماذا على, على بيعة وعلى كذا قالوا بيعا بيعة ومن ذاك اليوم وهكذا تعاهدون الله وهكذا ويجمعهم يجمعهم يجمعهم يجمع منذ خرج من السعودية للآن ويجمعهم مثل هذه الثورة ولما قالوا له مرة بما أخبرنا لما قالوا له يعني كيف إما نجحتم في الانتخابات قد أعددنا لكل دبابة ربيجي الآن هؤلاء أنا أطلب أنا أطلب علماءهم للمناظرة صحيح أطلب علماءهم للمناظرة إن كانوا يريدون الحق أما إن كانوا راكبوا رؤوسهم فهذا يعني لا سير ربي هذا tempted أطلب علماءهم للمناظرة لذكرهم هذا ولذورتهم هذا إن كانوا يريدون الحق يبرزون مئة عالم من رؤوسهم وانا انا برهم احدي والله اذا اراضي يزيدون يزيدون ننعهم حجة يا اخي هؤلاء اصحاب اهواء يكلبون هدولة خارجية الهنا وصدقكم الله